قيل ارجعوا راءكم فلتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبره العذاب ينادونهم ألم نكم عكم طالوا بلا ولكنكم فتأنتم أنفسكم ولكنكم فتأنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله.